الواحد في عدلة المحكامة المؤقرة البجنة عليها احضر عنها بتوقيع اسمي عام الحاضر عن البجنة عليها عدلة المحكامة المؤقرة يدعي مجنيا في مواجهة الحاضر عن المتهم بمبلغ عشر تلاف جنيه واحد على سبيل التعويض البجنة المؤقت الذي اشرف بسداد رسمه في مواجهة الحاضر في جلسة اليوم استاذ الادلة المحكمة المؤقرة في ان بلتمس من عبد المحكمة الحضاء بحق بعد توقيع اقصى رقوبة والتي سوف نطالب بها النيابة العامة والتي تطالب بها النيابة العامة من خلال اختصاصها كجهة تحريك الدعوة الجنائية والمطالبة بمواد الاتهام وذلك استنادر لحضراتكم إلى تطابق أقوال المجني عليها مع ما جاء بالتقرير الطبي ده في, في حضراتكم علاقة والعلاقة عبارة عن الآتي إن حضراتكم أساسا المجني عليها دي جاره للمتهم والمجني عليها حضراتكم آل في المحضر وقررت بالحرف الواحد تطابق مع ما جاء بالتقرير الطبي بأنها كانت ماشية في الشرع مروحة قام المتهم حضراتكم بأن هو شتمها ولفظه شتمها دي حضراتكم لفظ واسع شوية لأن حضراتكم دي سيدة وبتضلي أقوالها في محضر رسمي فممكن يكون ان الحياء يمنعها من ذكر أشياء معينة فقالت انه شتمني وأنا لما بعد انت بتشتمني ليه شوفوا حضراتكم رد الفعل اللا إنساني الذي قام به المتهم تعد على هذه السيدة لموليد 88 حضراتكم يتعدى عليها بمطوى راجل يتعدى على سيدة بمطوى ويتسبب في جرح قطعي بالساعد الأيمن حوالي 3 سنتي وبالساعد الايسر 4 سنتي شوفوا حضرتكم فداحة الإصابات جرحين قطعين بالصدر من الناحية اليمنى لسيدة 2 سنتي و3 سنتي كدمات متعددة بالجسم وخاصة بمنطقة الضهر والتي يستحيل وصول يد المجني عليها إلى هذه الأماكن لإفتعال الإصابة جسامة الإصابة من ناحية الإصابة ممطوها أيضا يستحيل على المجني عليها أن تقوم بها من تلقاء نفسها الأكتر من كده حضراتكم أن المحضر اللي حررته المجني عليها كان بتاريخ 13-12 2010 المتهم لما علم أن المجني عليها قام بتحرير هذا المحضر قام في 15-12 بتحرير محضر ضد زوجها المدعو احمد عوض موافي وده حضراتكم وثيقة الزواج حرر ضد زوجها محضر في 15-12 ولان عدلة المحكمة بالذات الهيئة كان لها بصر وبصيرة بان اطلعت على كامل الواقع من خلال المحضر الجنح الاخر فمن ثم قضت للزوج ببراءته من الاتهام المنسوب اليه حضراتكم يعني المتهم ما اكتفاش بان على السيد المجني عليها بل هو من ذلك حرر المحضر الاخر بتاريخ لاحق علشان يجبر الزوج ان يضغط على زوجته علشان تتنازل عن المحضر ده وبنسمى عادلة المحكمة بيناشد عدلة المحكمة بعد توقيع اقصر عقوبة القضاء لنا بالتعويض למ�ديم المؤقت والذي اشرف بسعادة الرسلم وبحد في الجالسة اليوم <تصفيق> عدم موجود شاهد عدم موجود ذكر لفظ والمقاطسات والقصف والتناقض ما بين الدنيا <تصفيق> السيدة الرئيس سأبدأ من حيث انتهى الزميل <تصفيق> الذي ضطر الحياه فإذا أنت لم تخشى عاقبة الليالي تفعل ما تشاء. فلا والله ما في الدين خير ولا الدنيا إذا ما ذهب الحياة المبني عليها والمدعي بالحق المدني اللي هو زميل بيبرر. وقعت الضرب واللي هي جاعه على لسانها بتقول الوقعه دي حدثت بسبب ان هو لما بيشتمني انا وقفت عده ست نيه دي اللي تقف تعاتب رامي الساعه عشره ونص بالليل من يقرا ويتفحص وعدالة المحكمة نحن نعلم بيننا انها تتامل ما بين سطور تجد ان هناك دموع في عيون واقعه سيده تقف لتعادل جارة الذي تزعم أنه يقوم بسبها ليلة الساعة عشر ونصر وأنا هنا أتساءل أين زوجها وأين دوره أما يجري في دميه دماء أم لا نعرض سعة رئيس اللقعة ملفقة ومزعوب وتلك ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها المدعم الأرض المدني هذا الأسلوب اللي ما يقولها صراحه الخير او يديها من جانها تعملوا تاجر التربي اه في دليل ساعه الرئيس او قدموا المحكمة المحكمه محاضر حررتها قبل كده ذات المدعيه بالحق المدني ووالدتها اسلوب ذاك الشب من هذا الاسم نجت فيه اسمها مشهور في المحكمة قضايا وحصلات امانه ومواضيع كتير ما حضر ساعه الرئيس انا بتشروا بتقديم محضر حرارته والدته هو ذكر اليوم خمستاشر طب ما قلتش يوم تمنتاشر ما والدتها هو هي الأخرى راحت حررت محضر للمتهى وعدلت المحكمة بهيئة مغيرة برأة المتعمل تاني وتنمسط إليه ناتي يوم المحضر بقى عليه المحضر حرر في فصل الشتاء قد بخارس الرجاله لابسين بكم تبقى السيدات لابسة ايه لو بكم هاوصل لنا لساعدها اليمين ازاي ولساعدها الشمال ازاي ولصدرها ازاي هاوصل ازاي دي مستحيل وهل بالضربة المطوعة اللي بتاس اللي هي بتاس عمر خلف الملابس حتى وصلت الى جسدية لا اظن ازاي وانت ايوة سعدت رئيس في مهجر رقم عدد المحكمة الصراحة دي وانا اجيب سورة طفقة الاصر في ثلاث محضر المحضر تلات تلات مئة تلات وثلاث وثلاث لسنة 2007 إداري رشيد والمحضر تلات تلات سبعة لسنة 2007 إداري رشيد